واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشرَّ الأمور محدثاتها وكل مُحدثةٍ بدعة وكل بدعةٍ ضلالة وكل ضلالةٍ في النار ثم يا عباد الله إن ربنا حكيم عليم يفضِّل من يشاء على من يشاء ويفضِّل ما شاء على ما شاء وإن ربنا سبحانه قد فضل يوماً من أيامه على سائر الأيام سماه وفضله وافترضه على أمم من من كان قبلنا ووكلهم إلى أنفسهم فلم يهتدوا إليه وأنعم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن هداهم إليه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 وكان للنصارى يوم الأحد ثم جاء الله بنا فهدان الله ليوم الجمعة فكذلك هم لنا تبع يوم القيامة فنحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضي, المقضي بينهم قبل الخلائق الله أكبر يا عباد الله علمت امم قبلنا فضل يوم الجمعه فطلبته بنفسها فلم يهديها الله عز وجل له فاخذت اليهود يوم السبت واخذت النصارى يوم الاحد لكن الله بفضله وكرمه وعظيم نعمته على امه محمد صلى الله عليه وسلم هداها لذلك اليوم العظيم ولم يكلها لأنفسها وذلك فضل عظيم يدل على شرف هذه الأمة وعلى تقدمها على غيرها فهذه الأمة وإن كانت آخر الأمم وجودا إلا أنها أعظمها فضلا وأعظمها يوم القيامة مقاما وهي الأمة الأولى يوم القيامة يُقضى بين أفرادها قبل الخلائق يوم القيامة إنه يا عباد الله أعظم يوم وخير يوم طلعت عليه الشمس واختصه الله عز وجل باحداث جسام ووقائع عظام يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وفيه خُلِقَ آدم، وفيه أُدخِلَ الجنَّة، وفيه أُخرِجَ منها ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة ويقول صلى الله عليه وسلم خير يومٍ طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خُلِق آدم، وفيه أُهبِط، وفيه تيب عليه وفيها تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مثيخة يوم الجمعة من حين تصبح إلى أن تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس إنه يا عباد الله أفضل الأيام وسيدها عند الله سبحانه وتعالى وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ومن يوم الفطر بذا صح الحديث عن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إنه يا عباد الله للمؤمنين في الدنيا يوم عيد ولهم في الآخرة يوم المزيد جاء جبريل عليه السلام, جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي كفِّه كالمرآة البيضاء وفي وسطها كالنُكتة السوداء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه يا جبريل ما هذه يا جبريل فقال جبريل عليه السلام هذه الجمعة يعرضها عليك ربُّك لتكون لك عيدًا ولقومك من بعدك ولكم فيها خيرًا وتكون اليهود والنصارى من بعدك أي أن لهم يوم السبت ويوم الأحد ولكم فيها خير وما من عبد يسأل الله خيراً هو قسم إلا أعطاه إياه أو يتعوَّذ من شر إلا أعاذه مما هو أعظم منه ونحن نسميها في الآخرة يوم المزيد انه يوم عظيم يا عباد الله جعل له جعل له ربنا فضائل عظيمه وإن ربنا يا عباد الله قد زادنا على فضائل هذه على فضائل هذه الجمعه فضائل نكتسبها باعمالنا في ذلك اليوم العظيم منها يا عباد الله ان نحرص على أن نُصليَّ صلاة الفجر في يوم الجمُعة في جماعة إن صلاة الجماعة على الرجال واجبةٌ يا عباد الله على الصحيح من أقوال أهل العلم في جميع الفروض وفي جميع الأيام ولها فضل عظيم لكن فضل صلاة الصبح في يوم الجمعة في جماعة فضل عظيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلوات عند الله أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة الله أكبر يا عباد الله أفضل أعمالنا عند ربنا بعد التوحيد الصلاة وافضل الصلوات عند الله سبحانه وتعالى صلاه الصبح يوم الجمعه في جماعه وانه من اسف يا عباد الله انه من اسف يا الله ان كثيرا من الرجال يفرطون في صلاه الفجر يوم الجمعه في جماعه لانه يوم إجازة عندهم فلا عمل عندهم يستيقِظون له وهذا يا عباد الله دليلٌ على ضعف الإيمان فحريٌّ بك يا عبد الله حريٌّ بك يا عبد الله وقد علمت أن أفضل الصلوات عند الله صلاةُ الصبح يوم الجمعة في جماعة أن تكون حريصًا على هذه الفضيلة غير مُضيِّعٍ لها إن من الأعمال الفاضلة التي نحصل بها الفضاء إلى يوم الجمعة يا عباد الله أن نحرِص على التبكير إلى صلاة الجمعة كان الفضلاء من عباد الله يا عباد الله يصلون الفجر يوم الجمعة في جماعة ثم يمكُثون في المسجد حتى ترتفع الشمس قيد رمح ثم يصلون ركعتين ثم يتقدمون إلى الصفوف الأولى يمكثون في المسجد ينتظرون صلاة الجمعة والتبكير يا عباد الله إلى صلاة الجمعة فيه فضيلة عظيمة ففيه تسجيل في سجل الشرف وفيه فضل عظيم يا عباد الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغتسلَ يومَ الجُمُعَة غُسلَ الجنابَة ثمَّ راحَ في الساعة الأولى فكأنّما قرَّبَ بَدنَه ومن راحَ في الساعة الثانِية فكأنّما قرَّبَ بقرة ومن راحَ في الساعة الثالِفة فكأنّما قرَّبَ كبشًا ومن راحَ في الساعة الرابعة فكأنّما قرَّب دجاجًا ومن راحَ في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضه فإذا حضر الإمام جاء الملائكة يستمعون الذكر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعات كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام طوو الصحف وأخذوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمن قرب بدنه ثم كمن قرب بقره ثم كمن قرب كبشه ثم ك... كمن قرب دجاجه ثم كمن قرب بيضه وانك يا عبد الله وانك لا يا عبد الله لتاسف ايما اسف وأنت ترى بعضًا من أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم فيهم خير إن شاء الله إلا أنهم يُفرِّطون في التبكير إلى الجمعَة فلا يحضرون إلى المسجد إلا وقد شرع الإمام في الخُطبة فيُفوِّتون على أنفسهم فضل التبكير إلى الجمعَة وفضل التسجيل في سجل الشرف الذي تكتبه الملائكة عليهم السلام وإن من الفضائل يا عباد الله التي يحصلها المؤمن بعمله يوم الجمعة أن يحرص على الإغتسال وأن يحسن غسله وأن يحسن طهوراه وأن يلبس من أحسن ثيابه وأن يدهن ويتطيب مما يجد من الطيب وأن يحرص على الادب في المسجد فان من اغتسل يوم الجمعه فاحسن غسله وتطهر فاحسن طهوره والدهن وما استمت يسره له من طيب اهله وجاء ثم اتى الى المسجد فاستمع ولم يفرق بين اثنين غفر الله له ما بين الجمعه والجمعه وفضل زيادة ثلاثة أيام وإن من الفضائل يا عباد الله التي يحصلها المسلم بعمله يوم الجمعة أن يحرص على التبكير وأن يمشي إذا كان ذلك لا يشق عليه وأن يلبس من أحسن ثيابه فإن هذا من الفضائل التي رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الاجر يوم الجمعه وان من الفضائل التي يحصلها المسلم يا عباد الله إذا جاء إلى يوم الجمعه ملتزما آداب الجمعه أنه يحصل فضل الجمعه يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يحضُرُ الجمُعة ثلاثةُ نفَر رجلٌ حضَرَها يلغُو فهو حضُّه منها ورجلٌ حضَرَها يدعُو فهذا رجلٌ دعَى ربَّه إن شاء أعطاه وإن شاء منعَه ورجلٌ حضَرَها فاستمعَ وأنصَت ولم يتخطَّ رقَبَةَ مُسلِم ولم يُؤذِ أحدَا فهذا تكون له كفارةً ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام بل يا عباد الله بل يا عباد الله إن من حريص على آداب الجمعة وحضرها متأدبًا بآدابها يقرمه الله عز وجل بأن يكتُب له أجر عمل سنة أجر صيامها وقيامها بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا عباد الله أن نتأدَّبَ بآداب الجُمعَة فنحرِص على أن, أن نُغتَسِلَا وأن نُحسِنَ الغُسْلَى وأن نحسن الطُّهُورَى وأن نلبسَ من أحسن الثياب وأن نتطيَّب في هذا اليوم وإذا جئنا إلى المسجد نحرِص على أن نتقدَّم إلى الصفوف الأولى وأن لا نفرق بين اثنين وأن لا نتخطَّى رقاب المسلمين وأن لا نلغُو وأن نستمع للإمام وهو يخطُب ونُقبل عليه بوجوهنا ونُصلِّي معه صلاةً مُقبلين عليها بقلوبنا فإن من فعل ذلك كان موعودًا بالأجر العظيم من الله عز وجل وإن من الفضائل يا عباد الله التي يُحصِّلُها المؤمن يوم الجُمُعة بعمله أن يُكتِر من الصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقد حثى النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة وليلة الـ中عة فقال صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها فإن من صلى عليَّ صلاةً واحدة صلى الله عليه بها عشرًا وقال صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعاء فيه خُلِق آدم وفيه قُبِض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا من الصلاة عليَّ فيه فإن صلاتكم معوضة عليَّ قالوا يا رسول الله وكيف تُعرضُ صلاتُنا عليكَ وقد أرمت بليت فقال صلى الله عليه وسلم إن الله حرَّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فمن الأعمال الشريفة العظيمة في يوم الجمعة وليلة الجمعة أن نُكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما حثنا على هذا وإن جمعنا مع هذا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فهو كمال وفضل يا عباد الله وإن من الأعمال الفاضله التي يحصل بها المؤمن الفضل يوم الجمعات أن يقرأ سورة الكهف في يوم الجمعات وهذا معناه أن يقرأ سورة الكهف من فجر يوم الجمعات الى أن تغرب شمس يوم الجمعه فإن من قرأ سوره الكهف في يوم الجمعه أضاء له من النور ما بين الجمعتين بهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يكن ولم من لم يكن حافظا يا عباد الله لسورة الكهف ولا قارئا من المصحف فإنه يرجى ان استمع لسورة الكهف في آلة التسجيل أن يكتب الله له ذلك الفضل فإن فضل الله عظيم ومن فعل ما استطاع كتب الله له الفضل فاتقوا الله عباد الله واعرفوا فضل يومكم هذا واقدُروا له قدره واحرِصوا على أن تُكرِموا أنفسكم فيه بالأعمال الصالِحة ولا تُلهيَنَّكم الدنيا ولا يُنسيَنَّكم الشيطان فإن الخير كله في أعمالٍ صالحةٍ تتقربون بها إلى الله فإن هذه الأعمال سبب فوزكم بجنة رب العالمين وإن غمسةً واحدةً في الجنة تُنسي الإنسان آلام الدنيا وما فيها وإن غمسةً واحدةً في النار تُنسي الإنسان نعيم الدنيا وما فيها يُؤتى يوم القيامة بأبأس رجل كان في الدنيا من أهل الجنة فيُغمس غمسةً في الجنة فيُقال هل رأيت بُؤسًا قط؟ فيقول لا والله ما رأيت بُؤسًا قط ويُؤتى بأنعم رجلٍ كان في الدنيا من أهل النار فيُغمس غمسةً في النار فيُقال هل رأيت نعيماً قط فيقول ما رأيت نعيماً قط فتفضَّنوا عباد الله لهذا واعلموا أن نجاتكم وسعادتكم وفلاحكم إنما هو في الإقبال إلى ربكم سبحانه وتعالى ومن أقبل إلى الله رزقه الله سعادة الدنيا والآخرة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 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله إن أعظم عمل يعمل يوم الجمعة هو صلاة الجمعة فصلاة الجمعة فريضة من أعظم فرائض الدين ألزم الله بها من تحققت فيه الشروط من المسلمين يا أيها الذين آمنوا إذا نُوديَ للصلاة من يوم الجُمُعة فاسعَو إلى ذكر الله الله عز وجل أمر المؤمنين إذا سمع النداء ليوم الجُمُعة أن يسعَو إلى ذكر الله ليسمعوا الخُطبة ويُصلُّوا مع المسلمين وقد أجمع العُلماء على أن صلاة الجُمُعة فريضه على من توفرت فيه الشروط فتجب صلاة الجمعه يا عباد الله على كل مسلم عاقل بالغ ذكر مستوطن في بلد لا لا يكون متنقلا اي كما يقول العلماء يكون مستوطنا في بلد يكون البناء فيه للبقاء والمكث فيه فلا يكون مبنيا من خيام ولا نحوها مما يعد للانتقال اذا دخل واذا دخل وقت الجمعه وجب عليه أن يصلي الجمعه واما سماع النداء يا عباد الله فليس شرطا لوجوب صلاه الجمعه لمن كان في البلد فمن كان في البلد يا عباد الله فمن كان في البلد يا عباد الله ولم يسمع الاذان ليوم الجمعه فانه يجب عليه ان يسعى الى المسجد ولو كان المسجد بعيدا عنه ولو كان في حي اخر أو منطقه اخرى ما دام انه في حدود البلد الذي هو فيه اما من كان خارج البلد فانه لا يلزمه أن يسعى إلى المسجد في البلد إلا إذا سمع النداء فإذا سمع النداء وجب عليه أن يسعى إلى البلد أما المسافر يا عباد الله فلا تجب عليه صلاة الجمعة ولو كان نازلا في بلد من البلدان ما دام أنه مسافر فإن النبي صلى الله عليه وسلم سافر أسفاراً كثيرة ولم ينقل عنه أنه إن صادفته الجمعة صلى الجمعة في السفر لكن لو أن رجلاً كان مسافراً وحضر الجمعة وصلى مع المسلمين فإن صلاته صحيحة فإن صلاته صحيحة والمسافر يا عباد الله إذا لم يصل الجة مع المسلمين وصلها بحرى فإنه يصللي قَصر صل الظهر ركعتين وليس صحيحًا ما يقوله بعض الناس من أن المسافر إذا ص الج إذا ص الظهر ولم يصلهاجمعة أنه يصللي أرب ركعات فإن هذا الظهر. كسائر الصلوات الرباعيه يقصرها المسافر ولو كان ذلك يوم الجمعه وهل للمسافر يا عباد الله أن يجمع العصر مع الظهر ان كان قد الله الظهر الجواب نعم ولا حرج في هذا ولكن هل إذا صلَّ الجُمُعة مع الناس هل له أن يجمع مع الجُمُعة العصر اختلف العُلماء في هذا والذي يظهر لي والله أعلم أن الأولى بالمسافر ألا يجمع العصر مع الجُمُعة إن صلَّ الجُمُعة إلا إذا كان مُحتاجًا لهذا كأن كان سيركب سيَّارةً لا تتوقف حتى تا تدخل صلاه المغرب فانه يجوز له اذ أن ان يجمع ان يجمع العصر مع صلاه الجمعه ومن جاء الى صلاه الجمعه يا عباد الله وادرك الصلاه ولو فاتته الخطبه فقد ادرك الجمعه وكذلك يا عباد الله من أدرك ركعةً واحدةً من الجمعات بأن أدرك الإمام راكعًا في الركعة الثانية فقد أدرك الجمعات أما من جاء وقد رفع الإمام من الركعة الثانية من صلاة الجمعات فإنه يدخل مع الإمام لكنه يصليها ظهرا فإذا سلَّم الإمام قام فاتى بصلاه الظهر كامله في يصلي اربع ركعات كما يصلي الظهر في كل يوم فاتقوا الله عباد الله وتفقهوا في دينكم واشكروه على نعمه عليكم فإن نعم الله على أمة محمدٍ صلى الله عليه وسلم كثيرةٌ كبيرة لا تعد ولا تُحصَى وإن من شكر الله على هذا اليوم الشريف أن نحرِص على أن نُريَ ربَّنا من أنفُسنا خيرًا في هذا اليوم المبارك فاتَّقوا الله عباد الله وامتتِيلوا أوامر الله لعلكم تُفلِحون ثم أعلموا رحِمًا الله وإياكم أن الله أمرنا بأمرٍ عظيمٍ شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنَّى بملائكته فقال عزَّ من قائل إن الله وملائكته يُصلُّون على النبي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 إنك حميد مجيد اللهم سلم اللهم سلم على محمد تسليما كثيرا يا رب العالمين اللهم وارض, عن اللهم وارض عن الصحابه أجمعين اللهم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم وارض عن الصحابه اجمعين اللهم وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اجعلنا ممن رضيت اقوالهم واعمالهم وقبلتها يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم يا العالمين اللهم انزل السكينه على قلوبنا اللهم انزل السكينه على قلوبنا اللهم أنزل السكينة على قلوبنا اللهم اجعلنا, اللهم اجعلنا ممن رحمتهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رحمتهم يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن رحمتهم يا رب العالمين اللهم إنا عباد من عبادك قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي فريضة من فرائضك ولكل منا من سؤله ولكل منا من حاجته اللهم فأعطي كل واحد منا سؤله يا رب اللهم اعط كل واحد من سؤله الهو يا رب العالمين اللهم من علمته منا مهتدي اللهم فزده هدايه يا رب العالمين اللهم من علمته منا مقيما على خير اللهم فثبت عليه يا رب العالمين اللهم من علمته منا مقيما على سوء اللهم فتب عليه يا رب العالمين اللهم من علمته منا مبتلى فارفع عنه البلاء مع إثبات الأجر له يا رب العالمين اللهم من علمته منا مدينه فاقض عنه الدين العالمين اللهم من علمته منا مهموما اللهم ففرج عنه همه وكربه يا رب العالمين اللهم انا نرجو رحمتك ونخاف عذابك اللهم فاعطنا ما نرجو وامنا مما نخاف يا العالمين اللهم يا ربنا ان ظننا بك عظيم اللهم يا ربنا ان ظننا بك عظيم اللهم فرحمنا واغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين اللهم يا ربنا يا حي يا قيو يا بديع السماوات والأرض نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك في هذه الساعة المباركة في هذا المسجد المبارك في هذه الفريضة المباركة نسألك أن تجمعنا ووالدينا وأهلنا وأحبتنا في الفردوس الأعلى أجمعين اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم لا تحرم منا أحدا اللهم إنا أجسادنا ضعيفة فحرمها على النار يا رب العالمين اللهم حرم أجسادنا على النار يا رب العالمين اللهم حرم أجسادنا